الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 المخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قال دين فيها Şeru al-Bari'ah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البارئه. جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه